148- هل قد قلنا إذا شططا 149- هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة عَلَيْهِم لولا يأتون عليهم بسلطان بين 141- فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا 142- وإذ اعتزلتموهم وما 124-بأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا 125-وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين 126-وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ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 129-ولا تستفت فيهم منهم أحدا 120-ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 121-واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب هذا رشدا من هذا رشدا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 حي الىك من كتاب ربك كلام لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه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 اكثر منك مالا انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت اللهم لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك ما لن و ولدا فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا um وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يَقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى أَنَّى أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ وخير عقبا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 124- وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا 125- ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا 126- ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم, فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا 127- ورأى Hema Pahidse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 129-إلا أنهم سنة إلا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا سوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها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 وإلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما, نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا إلى الصخره فاني نسيت الحوت فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على اثارهما قصصا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 وهما خير منه سكاتا واقرب رحما وامال جدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تصطع عليه صدرا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 126. وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما 127. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا 124-قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 125-وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا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 اِن عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جهنم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 الذيذينَ كَفرَروا بآياتِ رَبِّهم وَلِقائِهِ وَلِقَائِهِ فَحَذِقَتْ عمالُهُم فَل نُقمُ لَهُم يَوْمَ الْ القياامَةِ وَزْناام ذَلِكَ جَزَاءهُم جَهَنَّمُ بمَا كَفرَوا بمَا كَفرَرُوا وَاتَّخَذُوا آياتِ وَررسُلِه زُوام. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ, لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ